فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدمنا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى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 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ أَذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون تبائر الإثم والفواحش إلا اللمم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 وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا عَرا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَنْ أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هم أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَمَّى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجب وَتَضْحَكُونَ وَنَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ